وَإِن كَانَ للِلكَافِرينَ نَصبٌ قالوا أَلَمْ نَسْتَحوِذ عَلَيكُمْ وَنَم نَعكُم مِنَمُؤمِنين فَلَّهُ يَحْكُم بَيينَكُم يَومَ الْ القِيامَ وَلََجَ عَى اللَّهُ للِكَافِرينَ على المُؤمنِنين سَبِيلَ.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 ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتذنا للكافرين عذابا مهينا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 وَآتَيْنَا مُسَاسُ الْطَانَم مُبينَ وَرَفَعنَا فَووقَهُُ الطُورَ بِمِيثَاقِهِم وَقُلناَا لَم دُخُلُ الْبابَ سُجَّدَهُ وَقُلناَا لَم لا تَعدْدُ فيِي السَّبتِ وَآخَذنَا مِنْهُمْ مثاقًا غَليضى بِمَ نَ قُضِهِم مثَاقَهُم وَكُفْرِهِم بِآياتاتِ اللَّهِ وَقَتْ لِهِمُأَن بِأَ بِغَيْرِ حَِّ وَقَوِهِم قُل بُنَا غُلْف بَلْطَبَ الللهَّهُ عَلَيهَا بِكُفرْرِهِم فَلَا يُؤمِنونَ إِلَّا قَليلَ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 دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا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 وَإِن كَانُوا إِخْوَةَ الرِّجَالِ وَلَسَاءَئِفَ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنَّكُمْ تَضِلُّونَ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ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 وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعذوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب، والُِّمةَ عَلَكُم الْ المَيتة والدم وَلحمُ الْ الخزيرِ وَم أُهَِّ لِغَيير اللهِ بِهِ وَْمُن خَانقَة وَمَووقُذَةُ وَمُتَّيةة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 يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِّمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ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 أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَا آتَيْتُمْ مِنْهُ حِلًّا فَانتَهُوا عَدْلًا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا